وهذا رجل يقول أعاني من كثرة الغازات في بطني ويستتبع ذلك كفرة خروب الريح مني فهل يستلزم ذلك الاستنجاء أم يكتفى بالوضوح؟ شرع الاستنجاء لإزالة النجاسة الخارجة من السبيلين القبل والدبر وهي البول والغائط وما في حكمهما من مائع وجاند والريح الخارج من الدبر ليس نجسا وبالتالي لا يجب الاستنجاء منه حيث لم يرد نص فيه والبلوى تكثر به ولعدم حصر ما يصيبه من الجسم أو الثوب بل قال بعض الأئمة بكراهه الاستنجاء من الريح والدين يسر فلو خرج الريح بعد الاستنجاء لا يجب الاستنجاء مرة ثانية حتى لو كان المحل لا يزال رطبا وكتفى بالوضوء فقط. جاء في كتاب الإقناع في حل الفاضي أبي شجاع الشربيني الخطيب ما نص نقل الماوردي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح. قال ابن الرفعة. ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسه وهذا مردود فقد قال الجرجاني إن ذلك مكروه وجاء في المغني لابن قدامه ما نصه وليس على من نامه أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلاقا قال أبو عبد الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله إنما عليه الوضوء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا رواه الطبراني في معجمه الصغير إلى أن قال لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاة ولا نجاستها هنا أي في النوم والريح والله أعلم